بسم الله الرحمن الرحيم طاسين من تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبئ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إنِ فِيعوونَ عَ فِي الأررضِ وَوجَعَلَ هْلهاَا شعَ يستضِْفُ طائِفَةَم مِهُمْ يذَبِّحُ أَبنَا أَهُم يُذَبِّحُ أَبنَا أَهُم وَيَسْستَحينساأَهُمْ إنِهُ كانََ منِنْ المُفْسدينين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم ائمه ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون واوحينا الى ام موسى فَإِذاَا خِْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقهِ فِي اليَّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحزَنِي إِا رَُّهُ إلَيْكِ وَجَعِلُوه مِنَمُرسَلين فَْلتَقَطَهُآلُ فِي الرعونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَ وَحَزَنَا إِ فِي الروونَ وَه مَانَ وَجُودَهَُا كانَوا خاطئين وَقالَالَةٍ رَأةُ في الرعونَ تعين لي ولك لا تقتلو لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه, أو نتخذه لا يشعرون واصبح فؤاد امي موسى فارغا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 سَيَترقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَنْصِرُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أن أَرَادَ أَنْ يَبْقِشَ الَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى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 126 لا تخف نجوت من القوم الظالمين 127-قالت إحداهما يا أبت استأجر 128-إن خير من استأجرت القوي الأمين 129-قال إني كاحدا بنتين احدى بنتين بنتي على ان تجرني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين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 العانين وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جان كانها جان نولا مدبرا ولم يعقبه يا موسى قُولِ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أَسْلِكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ فَدَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وملئه. إنهم كانوا قوما فاسقين. 214-قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 225-وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد معي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سَنَشُدّ عضُدَكَ بِأخكَ وَنَجَعلُ لَكُماسُ القَانَ فَلَا يَصِلونَ إلَْكمَا بآياتنأَنتُمَا وَمَناتَّبعكُمَ الْ الغَالِبُ فَلَََّ جَ أَهُم مُ سَ بِآياتنَ بَينَةقالَامَا هذاَا قال ماَا هذا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 وقال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي اهمانا على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعلني اطلع الى إله موسى لعلني اطلع إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين 117. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا, وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 118. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, ويوم القيامة هُمْ مِنَ الْمَقُبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَ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 الَّذِي نَتَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتُ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا لِتُنْذِرَ قوما ما أتاهم من نذير من قَبْلِكَ مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا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 قَبِلَهُ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنَ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 وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مُتْعِنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم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 هم لا يتساءلون فاما من تاب وامن وعمل صالحا وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره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 وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الذين كنتم, الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ مَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ يقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرْ لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ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 وَمَنْ جَاء بِ السَّيئَةِ فَلَا يُجزَ الذيينَ عَعملِلُ السَّئات فَلَا يجِزَ ال الذيينَ عَعملِلُ السَّئاتِ مَا كانَوا يَععمللُون إِ الذي فَرضَ عَلَكَ الْ القُرآانَ لرَُّكَ إلى مَعَد